انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم كحرون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن من قبري لمن الغابرين قال يسه لأبيه يا أبت انت رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي قال يا بني لا تقصص رحياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يدت ربك ويعلمك من تحويل أحاديك ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوبك ما أتمها على أمريك من قبل إبراهيم وإسحاقه إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإكوته آيات العسائلين إذ قالوا ليوسف وأبوه أحب إلهينا منه ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلام مبين فاقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخذلك وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف يلتفطه بحر السيارة إن كنتم فاعين قالوا يا أبانا ما لك لا تأملنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا قد يفتح ويلعب وإنا وَإِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تذهبوا به وأخاف أن يأكله ذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكلوه نقم ونحوى عصبه إنّا إلى القاصرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غياب الجنب فأوحى الله إليه لتنبه جاءوا اباه عشاء ان يبكون قالوا يا ابانا اننا نظرنا نستبق وتركنا يوسف يا ابانا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنتم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 أرسلوا باردهم فأبلاد الوهد قال يا بشرى هذا قناه وأسره بطاعة فالله علم بما يعملون وشرون بثمن بقس دراهم محمودة وكانوا فيه من الزاهلين. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكلمي مكواه عسى أن ينفعناه من تهده ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله ظالم على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجز المحسنين وراودت همتيه وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هل تلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن متوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وَهُمْ مِمَّا بِنَا لَوْلَا الرَّآبُ هَانَ رَبِّي كَذَلِكَ كَذَلِكَ لِنَصْرِ الْعَسْهُورِ وَالْفَشَاءَ إِنَّهُمْ عِبَادٌ لِلْمُخْلِقِينَ وَاسْتَلْقَى الْبَابَ قَدْ بِقَمِيصٍ مِنْ دُهْرٍ وَالْفَيَاسِ سَيِّدَهَا لَنَا الْبَابَ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِكَ سُّوءًا إِلَّا أَنْ يُشْجَدَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ <تصفيق> قَالَ هِيَ رَادَتْ عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَائِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ تَالَ قَيْصُهُ بُدَّ مِنْ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَارِمِينَ وإن كان قميصه قد من دور فكلبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرف عن هذا قال اسوا والو امرق من مدينه راءه العزيز تراود فتاها عن اشقي قد شغا ما حب قد شغاها حتى قلنا لنراها في ظلام الليل فلمما سمعت بمثلهم اوسرت اليهم اعتدتهم لم تجنهم ماتت كل واحده منهم إنا هو وقالت اخرج علي الجن فلما راينه اذقناهم وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا خلق لكم كل ौरت الذي يمتن نفي ولا ضرا وستر عن نفسي فاستحصن فاستعصم ولن لم يفعل ما آلوه ليستنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدروني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربهم فصرف عنه كيدهم هو السميع العظيم ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسلونهم حتى أين ودخل معه السجن فتيات قال أحدهما إني أراني أحصر أمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي أبزا فذكر الطير منه نبهنا بتأويله إنا نراك من المسنين قَالَ لا يأتيكما طعام ترذقانه إلا نبهتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من تقوم ما يؤمنون بالله وهم بالآخرة واتبعت رلة آبائي إبراهيم وإسحاق ويحفوب ما كان لنا أن نشرك في الله من شيء ذلك من قضل الله علينا وعلى الناس ولكن, ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أأرباب متفرقون خير أم الله واحد القنهار ما تحلون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين الخير ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه قمرا وأمما الآخر فيصلم فتأكل الطير من رفعه وضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك ما أنساه الشيطان ذكر ربي فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبس بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع ذقرات سمان يحكلون سبع عجاب وسبع سنبلات قطر وغفر يامسات يا أيها الملأ أتوني في رفياي إن كنتم للرفيا تحمرون قالوا أضغاك أحلام وما نحو بتأغين الأحلام بعالمين. وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة ألا أنبئكم بتحويله فأرسمون يوسف أيها الصديق أفتناه أفتناه سبع بقرات سماني يكون وسبع عجاب وسبع سنبلات قدر وأقرى بساك فعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروا بي سنبري إلا قليلا مما تأخذون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم قد ثُمَّ يَتَّقُونَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامٌ بِهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَبِهِ يُعْصَرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ يَا أُصْحُونِ بَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ اجْئْنَا رَبَّكَ فاسأل مَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْهُمَا مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ ربي قال ما تطركن إذ راوتتم يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من جرسو قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن على عهد الكيد القائمين وما أبرع نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غبور رحيم وقال البد كنتني به أستخلص لنفسي فلما تلمه وإنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا لي أسهب الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب بردمتنا أن نشاء ولا نضيع أبر المرسنين وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَانُ يُوسُفَ فَلَمَّا رَأَوْهُ اسْتَكْبَرُوا قال اتوني بأخلكم من أبيكم ألا ترون أنهم نميبوا في الكيل وانا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم انتي ولا تقربون قالوا سنرود عنه أباه وإنا لفاعدون فقال لسجيانه جعلوا بطاعتهم في رحالهم لأنهم يعرفونها إذا وقلهم لا انتبه عنه يرجعوا فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منحنا الكذب ارسل معنا اقالا نقتل وان له لحافظون قال هل امنكم عليه ان كما امنتكم على اخيهم اذ قبل فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين ولما فتحوا متاعا وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما أبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا فنمير أهلنا ونفر أقانا ونزداد كيل ذلك كيل قال معكم من قَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُنْبِئَنَا بِاللَّهِ شَيْئًا ۖ قَالَ بَلَىٰ وَأَنَا لَكُمْ مُنْبِئٌ بِصِدْقٍ ۖ وَأَنَا لَسْتُ بِطَارِدِ رَبِّكُمْ ۖ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مُبِينٌ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وما أمي عنكم من الله من شيء إن الحفل إلا لله عليه توكلت وعليه من يتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يبني عنهم من الله من شيء لله إلا حاجة في نفسي حقوب قطاها قَالُوا إِنَّهُ لَنُذْرُ عِذْرًا لَّمَّا، لَنَحْنُ هُوَ لَكُنَّا أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنَ الْقَيْط قَالَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَعْوَى إِلَيْهِ اقْصُبْ هَلْ عَلَيَّ أَن أُكْثِرَ فَتَئِسَ مِنْهُمْ كَمَا كَانُوا يَكْمُنُونَ فَلَمَّا جهزهم ثم أذن أذن أيدها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل معير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاربين قالوا في رخيم فهو جزاؤه كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء ثم استخرجها من وعاء أخير وذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نربع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عظيم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه وأن يبدها لهم قال انتم شر مكان والله اعلم بما تصرون قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيطا كبيرا فخذ احدنا مكانه فخذ احدنا مكانه اننا من المصلين قال ما عذر واهى نأخذ إلا نوم وجدنا متاعنا عنده إذاً لغالقون فلما استيرسوا منه فلصوا ندياً قال كبير ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل, ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الواغني أو يحكم الله وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم أقولوا يا أبا ما كن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين <تصفيق> واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي لي به الجميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله جفت أو تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وحبني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني ينهموا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأشوا من روح إلاك له لئن أسمر رب الله إن القوم عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الظُّهْر وجئنا بطاعة المتقين صوبنا الكريم فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 إنه من يتق ويصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آذرك الله علينا وإن كنا لطاقين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذا قومي قميصي هذا القوه على وجه ابي احتي مصيرا وائتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوه انني لا اجد ريحا نسلو لولا انتم تنندون ولما فصلت العير قال ابوه انني لا اجد ريحا لولا انتم تنندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أنجى البشير القرم على وجهه فارتد مصيرا قال ألا أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ديوبنا إنا كنا قاطرين قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ۖ وَقَالَ تَزْرَعُونَ الْخُضْرَٰتِ ۖ قَالَ مَا أُرِيدُ بِكُمْ مِنْ ضَرٍّ وَلَٰكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُصْلِحَ لَكُمْ مَا تَرَكْتُمْ ۚ وَمَا جاءت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بيه أخرجني من السفر وجاء بكم من البدو من بعد أن نذر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيب لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تفويل أحادي فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديه إذ أجمع أمرهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمكمه وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا بكر للعالمين وكأيهم بالآية في السماوات والأرض يضرون عليها وهم عنها محردون ما يكون أكثر من الله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم آجئة من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغسة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله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 ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون